بفضل ربي ظ ا ه ر و ن إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إنها قرينة الصلاة في كتاب الله سبحانه وتعالى ذكرها الله تعالى في ثلاثين موضع من القرآن منها س ب و ش ر ي ن موضع من القرآن قرنها ل ل ه تعالى بالصلاة إنها حرب على الشح والجزع إنها حرب على العنوسة فهي تشارك في تزويج الشباب في رعاية الفتيات في إصلاح المجتمع إنها حرب على السرقة إنها حرب على البطالة إنها حرب على كل ف س ا د اقتصادي في المجتمع إنها التي فرضها الله تعالى في الإسلام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 أو كان قادرا على العمل هل يعطى من الزكاة أم لا نحن ينبغي أن نتعلم هذه الأحكام لأنها ركن من الأركان التي يقوم عليها الإسلام في برنامجنا مسافرون لا ن ز ا ل معكم ن س ب ح في عدد من الفوائد فيسعدني بقاءكم معنا فمرحبا بكم أيها الأفاضل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم كيف حالكم المفروض ج و ا ل لي ا خ ي مجموعة من الله. التجار <تصفيق> حتى نستوعب الكرام عن الزكاة شرع الله تعالى الإسلام وجعله دينا متكاملا بمعنى ا ن ه يحرص على الأمور الاجتماعية فيتكلم عن أحكام التعامل بين الزوجين تربية ا ل ا ب ن ا ء إلى آخره ورد في القرآن والسنة أشياء تتكلم عن هذا تكلم عن الأشياء العاطفية الروحية فتكلم عن الدعاء وعن الصلاة وعن اللجأ والخوف من الله سبحانه وتعالى ا ل ى آخره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 قرنها ل ل ه تعالى بالصلاة ك ق و ل عزوجل ويقيمونا ل ص ل ا ة ويؤتون الزكاة و ا ق ا م و ا الصلاة وآتوا الزكاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لاحظ لا فيقرن الله تعالى بينهما ذكر الله تعالى أعداد من الأنبياء السابقين وذكر أنهم أ ي ض ا كانوا يزكون مثل ما ذكر الله تعالى ا س م ا ع ي ل فقال عزوجل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة, بالصلاة والزكاة, والزكاة, والزكاة وكان عند ربه مرضية ا ب ر ا ه ي م ذكر الله تعالى إبراهيم وإسحاق ويعقوب ثم قال الله جل وعلا وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء, الصلاة وإيتاء الزكاة ل ا ح ف حتى الأمم السابقة ذكر ا س م ا ع ي ل ذكر ا ب ر ا ه ي م ذكر دكر إسحاق ذكر يعقوب ذكر الله تعالى بني إسرائيل ق ا ل عز وجل وإذا خذنا ميثاق بني ا س ر ا ئ ي ل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا و ب ذ القربة واليتامة والمساكين ثم قال بعدها وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لاحظ الكلام عن اليهود والنصارى ليس عن أمتنا ومع ذلك فيه يعني توجيه إلى إ ق ا م ا ل صلاة و إ ي ت ا الزكاة ذكر الله تعالى عيسى عليه السلام و ق ا ل عز وجل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياة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 يعني واجب على الإنسان أن يؤتي ز ك ا ه وفي حديث معاذ لما أرسله النبي صلى ا ل ل ل ي ه وسلم إلى اليمن قال له صلى الله عليه وسلم وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تأخذ من ا غ ن ي ا ئ ه م فترد على فقرائهم لذلك سبحان الله تجد الزكاة حماية حتى من الحسد أنا لما يكون في واحد جاري فقير وأنا أملك مثلا مليونين ث ل ا ث ملايين ويراني في سيارتي ويرى ب ه ت ي ويرى فلما تأتي نهاية السنة و ا ض ر ب الباب على جاري وأقول م ث ل ا زكاة المليون اثنين ونصف ف ا ل ك ل ف ي ن ي المئة ا ن ف ا ت ي عند جاري هذا و أ ق و ل ه تفضل يا فلان هذه خمس وعشرين أ بالنسبة ل ا ل ف ق ي ر بالنسبة لهالفقير فعنده المسكين دين عشرة آ ل ا ر ا ح و سددها على طول سيارته مثلا في الورشة صار لها شهر ما هو قادر يسدد خمس آ ف راح وعطاهم خمس آ وعطوه السيارة ا و ل ا د ه مثلا يحتاجون أشياء ا لمدارس راح فهو أما يراني يقول يا ربي كثر ماله يا ربي بارك له فأذهب الحسد الذي كان في قلبه كذلك هي حرب على التسول وش هذا لما الغني يؤتي زكاته تجد أنه يقضي على التسول خلص ما يحتاج ا ن ك تذهب ت ت س و ل لأن أصلا الغني هو الذي سيبحث عنك ليس أنت الذي تبحث عنه صح. ما يحتاج أن تذهب وتطرق الباب على الغني وتقول أعطني لا هو الذي يأتي إليك يقول يا أخي بالله أنت تحتاج زكاة ا ن ا علي زكاة واجبة وأمرني الله تعالى ا ن يعطيها الفقراء أنت فقير أنت تحتاج إليها كذلك هي قضاء على الجرائم كيف قضاء على الجرائم السرقة المحتاجين تلقى مثلا إذا يبغى ها. عشان يبغى فلوس ش يتلقى ء يسرق تلقى يأخذ يروح فعشان كذا إذا كان في زكاة إذا كان كذا خاص تقضي على الجر ا ما؟ م يعني ما يروح يسرق ما يروح ياخذ ا ش ي ا ء هذه م. فخلاص ي ع ن اللي يحتاجه يجي فما يحتاج ا ن يسرق ولا يحتاج انه ح س ن يعني انه مكتفي ان كان مثلا عنده اولاد يحتاج يسرق لاجلهم او اذا كان هو يحس ان المجتمع ظالمني وكلهم عندهم وظايف الا انا ما عندي وظيفه بروح اسرق حتى اسدد ا ل أ ج ا ر بروح اسرق حتى آ ك ل بروح اسرق حتى أ ش ر ب نحن من البدايه نقول له ما يحتاج تسرق تحتاج أ ك ل تحتاج شرب تحتاج ت س ت ي د اجار تحتاج ع ا ج نحن ن ط ي ك من الزكاه من ب د ا ي ه هي أيضا حرب على الفواحش والبغاء لأن بعض النساء صحيح. لشدة حاجتها ربما ا ح ي ا ن ا يعني طبعي. يزل بها الشيطان ويعبث بها وتذهب للباء. تكون صحيح. علاقات الله يعافينا وياكم في البغاء والفجور ل ا ج ل أن تأخذ مالا على ذلك وبالتالي من البداية الزكاة رقول يا أختي أعفي نفسك أنت وأولادك إي كنت ذات أولاد نحن من البداية ن ع ط ي ك الطعام ن ع ط ي ك الشراب ن ع ط ي ك راتب ن ط يعني ك ي ما تحتاجين بحيث أن تحفظ نفسها صح صح. بل إنها يا أخي طريق أيضا لإعفاف الشباب والفتيات صح. لما يأتيك شاب وتقول لي يا أخي أنت وصل عمرك إلى كذا وكذا لش ما تزوجت قال والله يا شيخ الظروف يا شيخ بعدين أنا شغال براتب 1500 ريال 1500 هذه بس د د بها الأجار ولا تكاليف السيارة ولا سدد بها قيمة الاتصالات مبارك. والجوار ولا مقاضي البيت بالله هذه إيش بتسويها 1500 ريال ي ن ا ك ل ه طيب ا ن ت الآن كم يكلفك الزواج؟ قال والله يكلفني يعني 30-40 ألف نقول تعال إلى التاجر فلان أنت يا فلان عندك ملايين عندك 10 مليون 20 مليون زكاتك زكاتك نأخذ منها 50 ألف نعطيها هذا الشاب من زوجة أنت بهذا أعففت هذا الشاب وأعففت البنت أيضا صح.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 التي عند الناس حين قد يضطر الإنسان ليستدين وبالتالي هذه الزكاة ت ا ت ي وتحسن ا ل ي ه بها شوف سبحان الله يا أخي يعني كيف جعل الله تعالى الزكاة حقا لهذا المسكين والفقير وجعلها الله تعالى طهرة للمال لذلك الله تعالى سماها زكاة زكاة يعني مثل لما تقول واحد مثلا يزكي نفسه ايش معنى يزكي نفسه؟ يمدح نفسه يمدح نفسه يقول مثلا ا ن ا ا ن س ا ن صالح وإنسان تقي وأنا ا ن س ا ن كذا وكذا هذا قاعد يمدح نفسه صح زين؟ فهو كأنه يطهر نفسه من الآفات والمعائب صح. وينسب إلى نفسه الفضائل الزكاة هي في الحقيقة تطهر المال صح تطهر المال ا ن كان تاجر مثلا فيوم في من الأيام واحد نسى عنده فلوس هذا معناها أن الـ الـ المائة ل ف اللي ربحتها منها ع ش ر ي ريال حق لفلان أنت ما دريت عنه مرة من المرات باع ا ن س ا ن شي يسوى ع ش ر ي ريال باعه بخمسين ريال العام الغلط ولا هو احتال ا و كذا معناها أن الأرباح التي عندي فيها أشياء تستطيع أن ي ف ت ق و ل محرمة هنا ع ش ر ي ريال ظلم و هنا ع ش ر ي ا ل احتلت على فلان و هنا ثلاثين ريال مدري إيش تأتي الزكاة آخر السنة طهر هذا طهر المال ا ث ن ن ص ف ا ل م ا حتى تخرجها من عهدتك كما قال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم تبري ذمتك المبلغ نفسه اللي يكون عليه الحول مم. يعني مثلا في رصيدي مثلا عشر الاف وجلست العشر الاف سنة مم. لو كانت العشر ا ل ف هذه دائرة أ ح ن ت ا ن ا سأتحدث عن هذا بعد شوي أنواع الأموال أحمد التي ح م د ا تجي فيها الزكاة كيف ك ي تتعامل معها سأتحدث عنها بس دعني أكمل المقدمات في البداية هل تصدقوني ا شباب ا ن ه يعني الدكتور علي ا قرداغي هو من الباحثين في الاقتصاد وغيره عمل دراسة عن الأموال التي يملكها تجار العرب ليس فقط تجار المسلمين تجار العرب معا ف ي كبار تجار مسلمين مقيمين في ماليزيا في باكستان في, في تركيا في غيرها نحن نتكلم عن العرب حسب المشور يعني حسب الثروات لما تأتي إلى أتجار تجار العالم يقول ك م الله فلان يملك 120 مثلاً مليار دولار فلان يملك 80 مليار دولار فلان يملك حسب الـ الـ الـ يعني حساباتهم اللي في البنوك وأملاكهم هذا يملك فنادق هذا يملك موانئ يملك مجمعات صناعية يملك إلى آخرة فوجد لو أن هؤلاء العرب دفعوا زكاة أموالهم لستطعنا أن نجمع منهم سنوية من الزكاة 2.5% من الزكاة م 0 0 مليار دولار مبلغ, مبلغ كبير جدا مئة عشي. مليار دولار هل أ ب ع ملايين ريال يعني, يعني هل مئة أربع. مليار دولار تعال مثلا عند المملكة مثلا عندنا خمس ك ا ن خ م مليون من السعوديين وغير السعوديين كم يوجد نسبة الناس المحتاجين اللي عليه دين اللي فقير ا ل ل مثلا خ م س ل ا ي ي ن فرضا تعال إلى مصر سكانها مثلا خ م ن مليون طيب كم عدد المحتاجين و الفقراء قل مثلا كذا مليون تعال ا ل ى الأردن تعال إلى الشام تعال ا ل ى دول المغرب العربي تعال إلى السودان تعال إلى اليمن تعال إلى العراق تعال إلى كذا لما تجمع كل هؤلاء في العالم العربي العالم العربي بالمناسبة عدده لا يتجاوز 400 مليون بأي حال من الأحوال العالم العربي لا يتجاوز 400 مليون لما يكون 400 مليون 400 مليون شخص طيب منهم مثلا هب أ ن منه أن ربعهم فقراء يعني مئة مليون فقير عندنا لما يكون عندك مئة مليار دولار مئة <تصفيق> مليار يعني 1 ئ ة ألف مليون مئة ألف مليون بمعنى كل واحد من هؤلاء كم بتعطيه من المال؟ لا يكفيه أكثر بلا شك يا أخي على أقل بيطلع له مئة ألف دولار على الأقل يعني بيطلع له صحيح. مئة ألف دولار إذا قسمت عليهم ل م ا تعطيه مئة ألف دولار وهو فقير يعني تعطيه ما يقارب أ ر ب ع م ا ل ف ريال هذا بيشتري بيت وبيشتري س ي ا ر ه وبيزوج عياله وبيكمل د ر ا س ة إذا هو ما كمل د ر ا س ة خلاص ومرة بتمشي لكن الكلام أين تذهب أموال هؤلاء أين تذهب زكواتهم بعد أن لاحظ ترى السنة تنتهي بسرعة يعني صاصة يعني ب م ا ن ى أن الفقير عطيتها أ ر ب ع م ة أ ل وبعدين 13 شهر الا قلنا ل ا تفضل هذه 400 الف اخرى ايوه بالتالي يزول ما في قلب من حقد على ا ل أ غ ن ي ة ء ونحو بل تستطيع انك تعم بها يا اخي ليس فقط ليس فقط فقراء العرب بل فقراء يا اخي في العالم كله إسلامي. والفقراء في العالم ا ل إ س ل ا م ي عندك أك... عندك 270 مليون تقريبا أ و 300 مليون في اندونيسيا كم منهم فقراء عندك المسلمون... المسلمين المسلمين في... في جنوب الفلبين هندك المسلمين اللي في الهند اللي في أفغانستان اللي في يعني نقصد غير العرب أين الزكاة يا أخي عن أمثال هؤلاء صحيح لذلك سبحان الله لو, لو أنهم آتوا زكاتهم فعلا وأخرجوا الزكاة يعني كما قال النبي صلى ا ل ل ل ي ه وسلم فطيبوا بها نفسا لو أخرجوا الزكاة فعلا وتعرف إلى الله تعالى بها وفعلا وشعر أن حاجة الفقير هي حاجة أن فقرك هو فقري أن, أن غمك هو غمي والله يا أخي يعيش, يعيش الناس كلهم بسلام صحيح. لذلك حتى لو أنفقوا من المال ليس فقط ا ل ف ق ر ا ء المسلمين بل حتى في تأليف قلوب غير المسلمين أنا كنت قبل فترة في, في, في أفريقيا فكان مجموعة من المنصرين الذين يأتون للتنصير يستعملون المال لأجل جذب الناس إليهم ك ذ ا يعطونهم الفلوس حتى يحبون النصارى ويحبون الصليب ويحبون كده وكده يا أخي في الإصف في, في مخارج الزكاة مصرف اسمه والمؤلفة قلوبهم ألف قلوبهم هؤلاء أن تعطي م ث ل ا بعض الكفار ليحبوا الإسلام ويدخلوا في الإسلام هذا بند لهم هذا بند خاص للفقراء والمساكين العملين عليه والمؤلف قلوبهم معؤل يعني تتألف قلبه أو تعطيها المسلمين ض ع ف ا الإيمان حتى ت ح ب ب ه م في الإسلام أكثر, أكثر. يعني يا خ ي تجد بعض الناس أحيانا ا ن ا في أفريقيا نفسها كنت أرى بعض الناس من المسلمين عند حقد على المسلمين البقية خاصة على الخليج و غ ي ر ه يقول أنتم أغنياء أنتم عندكم فلوس وإحنا ذابحنا الجوع وإحنا في مجاعة عمركم ما عطيتونا عمركم فلما تأتي لهذا المسلم الناقم عليك اللي هو زعلان عليك تأتي وتعطيه من زكاتك صح. أن تقربه للإسلام أكثر ت ح ب ب فيه صح. تؤلف قلبه بلا شك لكن القضية يا أخي أنهم مع الأسب كثير منهم ما يأتي الزكاة ما يأتي ا ل ز ي ا طيب في الحالة اللي حاصل في الوضع الراهن م. أنه الفقير مو لاقي التاجر اللي يعطيه زكاة م. في المقابل أنه في ناس كانوا فقراء م. وما زالوا يطلبون الزكاة من الأغنياء أو الأغنياء متعودين أنهم يعطون فلان من الناس من يوم الصغير كان فقير ا غ ن ا ه ا الله ولا زال يعطونا ل ز ك ا ة فأتوقع أنه في مشكلة في الثقافة أنه كيف ا ن أعطي الشخص المناسب زكاتي حسن، هو حسنت عبد العزيز بعض التجار جرت عادته من عشر سنين ا ن في عائلة معينة د ا ي م يعطيهم صح. زكاته ب <تصفيق> م ع ان هالعائله يمكن ولدهم كبار وتوظف واصلحت امور اي صاروا هم نفسهم يطلعون زكاه زي ما قال احمد لكن المشكله انه ما في يعني ما عنده تدقيق في م س أ ل ة ايصال الزكاه الى من يحتاجها طبعا ا ل آ ن ولله الحمد في يعني جمعيات مصير خيريه مصيري. موثوقه عندهم كشوف للفقراء وعندهم يعني قدره حالي. على الوصول إ ل ي ه م ومتابعه لهم ملفات لهم تستطيع أ ن تصل إلى ه ؤ ل ا ل ف ق ر ة عبر هذه الجهات إذا كانت, كانت موثوقة تصل إليها بلا شك ا ح م د طيب أحمد ت ج ب علينا زكاة طبعا الخمسة ملايين اللي عندك يا أحمد اللي حالة لها <تصفيق> <تصفيق> شوف الزكاة تجيب, على تجيب في أمور ت ج ب في النقدين في الذهب و ا ل ف ض ه والآن بديل لها ما هو بديل للذهب والفضة يعني الآن لما تملك ريال الريال هذا له مقابل في الذهب والفضة ذهب زين؟ لما تملك مليون ريال هذا له مقابل ذهب ف ت ج ب الزكاة في المال لما يحول عليها ل ح و ل ي ج ب فيه الزكاة لكن لو أن عندك فرضا يعني عندك مثلا جمعت لك عشرة آلاف ريال وحال علي يع جمعتها مثلا في واحد رمضان فقبل ما يصل رمضان الثاني صرفتها شريت بها سيارة مثلا تزوجت بها عملت بها ا ي شيء هذا ل ي ج ب فيه زكاة لكن إذا حال عليها الحول مر السنة, السنة كاملة عليها يبقى. وهي على ما هي عليها و نقصت قليلا لكن أهم شيء أنها ما نزلت عن النصاب النصاب طبعا مقداره ما يساوي قيمة 85 جرام من الذهب ا و 595 جرام من الفضة يعني مثلا أفرض الفضة قيمة ا ل ج ر ا م 5 ريال مثلا يعني مم. أنا ما أدري الآن كم قيمة قرام الفضة لكن فرضا 5 ريال قيمة قرام الفضة تضرب 5 ريال كنت ث ل ا ريال؟ لا لا ثلاثين؟ لا تقريبا الذهب الذهب اللي عرفه الذهب كبسي. لا ج ر ا م الذهب لا قرام الذهب خبرك عتيك وصل فوق 150 الهين في عيان لا انت ماشرة الذهب من زمان س أ ل ن ا حنة اللي كل يوم بيسوارها بيخاتم لا اما اما ا ل ف ض لا الفضة يبدو لي انا ما ادري والله كامل الفضة بصراحة لكن هي ارخص من الذهب بكثير طبعا بلا شيء نفرض خلنا على ا ل خ م س ريال مدام ما ندري زين فلما يكون عندك خ م س ريال ل ل ج ر ا م و ن ص ا ل ف ض ة خ م س م ي ن معنى ذلك ا ن ك تضرب خ في خ م س ا ت ي ط ل ع عندك تقريبا ثلاثة ل ا ف تقريبا يعني فنقول ا ن نصاب المال ثلاثة ألاف اللي يحول الحول على ا ل ف ي ا ل ي و خ م س م ليس فيه زكاة أما إذا كان مالك لا ينقص عن هذا فإن الزكاة واجبة فيه طبعا بلا شك ت و ع د الله تعالى الذين لا يؤتون الزكاة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 الأصل أنها ت ؤ خ ذ من فقراء البلد وترد على أغ... أغنيانهم وترد على ف ق ر ا ء ه م مباشرة و... والأصل أيضا أنها تملك للفقير مالا يعني أفرض مال الآن ا ن ا مثلا عندي ألف ريال زكاة أبعطيها العائلة الفلانية صحيح. هل أذهب و ا ق و ل والله العائلة يحتاجون مكيف ويحتاجون ثلاجة ويحتاجون يسددون الكهرب تدري أنا الألف ريال بشتري لهم مكيف بكذا وثلاجة 500 ريال وجبت لهم ا غ ر ا ض قلت ه ذ ه تفضلوا ه ذ ه هدية لكم لهم خلص؟ هذا يجوز لا, لا لازم أم أنك تملكهم مال هم تصررون تصرر فيه يمكن أ ن جبت شيء هم موجود ع ن د ن م ا يحتاجونه أحسنت أولا أنت قد تأتي بشيء هم لا يحتاجون إليه زين ويكون عندهم حاجة أنت ما تدري عنها يمكن عليهم دين لشخص ذلهم وكل يوم يقول وان فلوسي وصراخ يبون يفتكون من لو ما عندنا تلاجة أهم شيء نفتك نصرخ فلاه هذا شيء الشيء الثاني أيضا من فائدة تمليكه المال أنك تشعره ا ن عنده فلوس ترى يا جماعة النفس لها ل ذ ه ا شوف الحين لما الواحد أ ح ي ن يصبح عنده فلوس تلقى كل مرة يقوم يحسبها من جديد يقوم يعدها ولا لا يحس أن عندي فلوس أني قاعد أمسك فلوسي أحيانا لما يصبح و ا ح د عنده فلوس في حسابه مثلا ولا مسلف فلان كذا يشيك, يشيك عليه ويبدأ أحيانا يعد يقول زين أنا عندي في حسابي مثلا 2500 والراتب الجاي 3 0 0 ه ص ت 5500 ومسلف فلان 6000 ان شاء الله يقول برجعها بعد س ب ع س ي ن وزين صار عندي 6500 وسيارتي الحمد لله انا املكها تسوى 25000 وانا عندي الحين 11000 عندي 36000 عند لذة للإنسان حتى الطفل سبحان الله يبدأ يحسب كم عنده في الصالة الغليزة حتى في الطفل حتى وصولت قلت شو بدأ عضوة ريال يحسب, يحسب بل أحيانا يصر عندها عشر ي ا ل يجي يقولك يصرف لي ريالات حسنا كثيرا هذه رغبة في الإنسان فأنت أتي وتملكه الفقير هل يجوز يا شباب إذا جئت أعطيها الفقير حتى ما أحرجه ا ن ي أقول له هذه هدية ب د ل ما أقول له هذه زكاة لا لا طبعا هم. هذا شرع من رب العالمين شيء واجب عليك أنت مي مشكلة واجب علي بس أقصد هل أجرحه وأقول لي تفضلي في العالم هذه 500 ريال زكاة فعلا لأنه في بعض الناس ممكن هو مو هاين عليه أنه الناس ينظروا له بنظرة استعطاف ها. أنه مثلا أنا هم. نفسي عزيزة ما أقبل الزكاة هم. فهذه ممكن أ ن تكون تكرما من الغني من الناس أنه يقدمها له كهدية لكنه و في نية نفسه أنه هذه زكاة هكي. مالة طيب يعني يجوز أفرض أني ا ن ا عندي مثلا أختي فقيرة ولا أخي فقير و واحد من ا ص د ق ا ئ ي مثلا بيتزوج وعليه دين ولا هو قادر يتزوج و ل ن ا ب ر ي د ع ط ي ه خمس سلاف ريال زكاة صحبة أني أجي عند أختي وأقول تفضل أختي هذه زكاة صح صح ولا أجي عنده وهو شاب ولطيف وصديقي أجي يقول تفضل هذه زكاة هل يجوز؟ ل ل هذه هدية مثلا إ ن ا لابنا بالنيات عموما المسألة فيها تفصيل إذا كنت أشك هل هو محتاج أو غير محتاج ما ا د ر ي ه و محتاج ولا ما هم محتاج الرجال اللي يقول ا ن ا بتزوج ومدعطوني مساعدة بس شكله لو نعطيه بروح يلعب فيها بيشتري غرفة نوم بـ 20 ألف ريال ويشتري جوال جديد بـ 4 ألف بيتوسع في ه ا ل ا م ر فمن البداية أقول ل فلان أنا بعطيك 5 ألف لكن تراها زكاة إن كانك محتاج فعلا إذا, إذا است محتاجا نعطيها واحد محتاج إذا كنت شاك إنها محتاج أو غير محتاج م. أما إذا أنا متيكن مئة ا ن ه فقير وأنه محتاج وأنه عليه دين فهنا آتي وأعطيه الخمس ف ريال ولا الألف ولا ا ل خ م س ي ة ولا الريال ا ق و ل تفضل هذا هدية للعيال ولا هدية لك ولا مناسبة زواجك ولا مناسبة تخرجك ولا هذا عيدية أعطيه أي شيء ا س غ ي ر اي اتغير اللفظ حفاظا على, على نفسيته طيب دق الصدر وقال ارجعها والله انترجع خلاص ارجعها لك اتصدق <تصفيق> على واحد ثاني طيب, طيب الان مثلا انا سلفت شخص شخص ما مبلغ من المال لما حال عليه الحول وانا اطلب ا ل ر ج هذا هل ممكن ا ن ه أتغاضى عن المبلغ إذا كان هو نفسه ا و جزء منه فقير هو قطع ر ا يكون بالزكات. فقير مستحق للزكاة مثلا أتغاضى عن الدين وأعتبر أن الدين هذا هو كان يأخرجت الزكاة هل ممكن أ ي ك هذه دائما يسألون عنها يعني أفرض أن في واحد فقير جاء وتسلف مني مثلا 2500 ريال نعم. طيب فأنا عندي 100 ألف ح ا ل عليها الحول مرت عليها سنة طيب مم. المئة ألف زكاة 2500 ا ل ن ي ف م ا ئ م ن المائة ألف ا ف ن ا ن ا بدل ما أطلع من, وخم... من المائة ألف الفين و خ فتكون سبعة و ل ف ا نقصت اتصلت على الفقير قلت يا فلان سددني قال والله يا شيخ ما عندي شيء والله إني محتاج وعلي ديون لغيرك وقل تدري أجل سامحتك ب ا ل 2 ل ف ي و ا ن ا في نيتي أنها زكاة زكات. هذا لا يجوز ليش ما يجوز لأن الزكاة إخراج وليست إسقاط أوه. ليست إسقاط مال على إنسان أنا شاك يمكن يرجع لي ويمكن ما يرجع لي صح. هذا شيء الشيء الثاني الزكاة تخرج من المال الذي تم ملكك عليه وتصرفك عليه وتطلعه وتتصدق به هذا ممتح تصرفك لكن المال اللي عند غيري ويمكن ما يرجعه ويمكن يرجع من ألف وسامعة بالأصلا أنا غير واثق أن الفلوس بترجع لي فأنا من البداية قلت تدري رجال مدام الفلوس ما هي بعندي ويمكن ما يرجعها والرجال ش ك ل ه عشر سنين مرح يتحسن ا و ض ا ع ه تدري خلاص أسقطتها عنك ا ن ا في الحقيقة حميت عملت حماية على فلوسي ا ن ي وفرت يتوفي أي فالأصل ا ن ي أخرج الزكاة أنها تخرج فأنا آتي وأعطيه الزكاة ممكن أعطيه لألفين خ ص ي قلت فضل هذه ز ك ا ة إذا هو يريد رجعها لي الآن كزكاة ك... كسداد دين ما ف ي بس أرجعت فلوسي صارت مئة ألف مرة ثانية إذا هو ما يريد يرجعها صرفها في أشياء أخرى ما يحق لي أن يلزمها بذلك طبعا الزكاة يا شباب بالمناسبة ليست فقط للفقرة الزكاة لمصارف كثيرة جدا عندنا ثمان مصارف للزكاة في زكاة الأراضي أيضا هل يجب فيها واحد عنده مصنع هل يجب فيه الزكاة زكاة الأغنام والبقر والغنم واحد عنده مزرعة هل يجي فيها الزكاة هذا كل كلام طويل ل ه نختمه ان شاء الله ت ع ر ف حلقه القادم الله يجزيكم خير يا أ ي ه ا التجار الكبار ن ل م يا رب شكر انتم ايضا ايوا لا حباس الله ان يجزيكم خير ج ز ا ء على استماعكم و ص ل الله يبارك لنا في أ م و ا ل ن ا وفي أ ن ف س ن ا الى ا ل ق ا ء ا خ ر ان شاء الله والسلام عليكم و ر ح م ة الله وبركاته دعنا ن مستمسكون بديننا ب ف ض ربي ظ و ن ان ا ل ج م ي